لا اله الا الله القرءان الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اعبد وإياك اياك استعين الصراط المستقيم صراط O Lord. نعود وإياك نستعنين إدن الصماط المستقيم